والذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يعلمون أ ن ه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتدين وتمت ك ل م ة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وان تطع أ ك ث ر من في ا ل أ ر ض يضلوك عن سبيل الله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 و موسوعه النابلسي إ ث م ج ز و كانوا يقترفون و ن بما للعلوم ا ت ا م الاسلاميه م يذكر ا عليه ل و َ إ ِ ن ْ أ َ ط َ ع ْ ت ُ م و ه ُ م ْ إ ِ ن َّ ك ُ م ْ لمشركون ََُُِْ أ َ و م َ ن ْ كان َ ميتا ف َ أ َ ح ْ ي ي ن َ ا ه ُ وجعلنا ََََْ له َُ نورا ُ يمشي َِْ به ِِ في ِ الناس َِّ كما َ مثله َ ت ُ في ِ الظلمات َُُِّ ليس ََْ بخارج ٍَِِ منها َِْ كذلك َََِ زين َِ للكافرين ََِِ ما َ كانوا َُ يفعلون َََُْ وكذلك جعلنا في كل قريه ة اكابر مجرميها, مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون واذا جاءتهم آ ي ه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله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 يَا موسوعه ع ش ر الْجِنِّ ا ل إ ن أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ ي ق ص ن ل ي ك م آ النابلسي ت ي ي و ق ا و م م ك هَذَا ا ق ل و ا شَهِدْنَا ع ل ى أَنفُسِنَا و غ ر ت ه م ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا م ي ه د و ا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أن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 إ ن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين ان ما توعدون ل آ ت وما انتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون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 قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله, وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظ ل و ا وما كانوا مهتدين وهو الذي أ ن ش أ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أ ك ل ه والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا أ ث م ر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ومن ا ل أ ن ع ا م ح م و ل ة وفرشا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 نبئوني بعلم إ ن كنتم صادقين ومن ا ل إ ب ل اثنين ومن البقر اثنين قل آ ن ذ ك ر ي ن حرم ام ا ل ا ن ت ي ن أ م ا ج ت م ل ت عليه أ ر ح ا م ا ل ا ن ت ي ن أ م كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا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 إ ل ا أ ن يكون م ي ت ة أ و دما مسفوحا او لحم خنزير ف إ ن ه رجس أ و فسقا أ ه ل لغير الله به فمن اضطر غير ب ا غ ولا عاد ف إ ن ربك حكيم ف إ ن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفر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 ولا ت ق ر ب و ا م النابلسي اليتيم ت هي أ ح ن حتى ب للعلوم غ أشده وأوفوا ك ا ل ي ز الاسلاميه ن ب ا ق س ط ل نكلف ن ف ا إ و اسماء وإذا ق ل ف ع د ل و ولو كان لا قربا وبعهد الله ن أ و و ف ا ل ك وصاكم لعلكم ح و ن ى وأن هذا صراطي موسوعه النابلسي ع ب للعلوم ه ك الاسلاميه اسماء ا ل ل ى الحسنى ذ ي أ وتفصيلا و شيء لكل ه د ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أ ن ز ل ن ا ه مبارك فاتبعوه و ا ت ق و لعلكم ترحمون ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين أ و تقولوا لو أ ن ا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينكم من ربكم وهدى ورحمه فمن اظلم ممن كذب ب آ ي ا ت الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آ ي ا ت ن ا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 فله عشر أ م و ا ل ع ه النابلسي و ج ء ئ ة ف للعلوم ا يجزى إ ا م ه ا ه الاسلاميه ي ق اسماء ا ل إ ب ر ا ه ي ي م ح ن ف ا وما كان من ل م ش ر ح ي ن ى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 ث موسوعه إلى ربكم النابلسي للعلوم ك م ك فوق ا ل ا س ل ا م ي وإن له ل غ ولكن ر افلا م صاد ك ت ا ب أ انزل إ ل ي ك فلا يكون في صدرك حرج منه ل ت ن ذ ر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل ولا تتبعوا موسوعه النابلسي ء ي ل ما ت ذ ك ر و وكم ك من ن قرية أ ه ل ه فجاءها ا ا ت ا أ و ه م ق ا ئ ل و ن ف م ا كان د ع و ا م ي ه ف موسوعه النابلسي أ ل ن ف للعلوم ن ن ق ص ع ي ه م ب م ا كنا غائبين و ل و يومئذ ز ن ا ل ح ق فمن ق ل ت م و ا ز ي ن ه فأولئك هم المفلحون هم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 موسوعه م ا ل ا ت ع ل م و ن قل أمر ر ب ي ب ا ل ق س ط و أ ق ي م و ا وجوهكم ع ن د ك ل مسجد و د ع و ه م خ ل ص ي ن ل ه ا ل د ي ن ك م ا بدأكم تعودون ف ر ي ق ا ه د ا وفريقا ي حق ع ل ه م ا ل ض ل ا ل إ ن ه م ا ل ش ي ا ط ي ن أولياء من ى الله ويحسبون موسوعه ن يا بني آدم خذوا عند كل النابلسي واشربوا ا تسرفوا إ ه ل ي ح ا م ر ف ن ق ل من ح ر م زينة ا ل ل ه ا ل ت ي أخرج ل ع ب ا د ه والطيبات م ن الرزق